Bismillahirrahmanirrahim La aqusimu bi hadhal balad wa antahillu bi hadhal balad wa walidihi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsubu allan yaqdiru